قولي أحبك قولي أحبك كي تزيد وسامتي قولي أحبك كي تزيد وسامتي فبغير حبك لا أكون جميلا قولي أحبك كي تصير أصابعي ذهبا وتصبح جبهتي قنديلا قولي أحبك كي يتم تحولي فأصير قمحا أو أصير نخيلا الآن قوليها ولا تترددي بعض الهوى لا يقبل التأجيل قولي أحبك كي تزيد قداستي ويصير شعري في الهوى انجيلا سأغير التقويم لو أحببتني أنحوا فصولا أو أضيف فصولا وسينتهي العصر القديم على يدي وأقيم مملكة النساء بديلا